في موقف الحشر يوم الماء وقفت هناك لفصل الحساب وأقبلت وبحث عل أرى حبيبا يمد يدا بالثآب أبصرت أمي الوفاة ورعت إليها وكل رجاء ودأتوا لأني أجيب النداء ولكن وزري وبري ولا أن لكل يوم إلا الدعاء تسر لأبيك تجد ما تشاء فقلت أيا أم أين العطاء وأين الحنان وأين السخاء فما كان صدرك ليك السقاء وحضنك كان لجسم غطاء صرت وجه أبي من بعيد وقلت له غبك غيزي أبي هل تجود بما قل يفهي في مثل هذا البلاء الشميل ترجي من الحسنات المزيل وحملي ثقيل وأجلي زيل فهي هاتة فقلت أما كنت لي موئلا وقلبك قد كان لي منزلة ألم تكن تدفع عن البلاء؟ قد شقيت تالك بير فلا ولما عثرت على زوجتي أتفت لقد فرجها كربتي فهي يمنحيني دواء علتي داخل أمهى باليدي حيلة ألا تنظر أنا مدى حاجتي أو هزينك السبي قد خفتي فدماني فقد عظمت خيرتي فقلت أيا زوجتي سيتي من الوهد ما قد جرى وما قد حبوتك من موجتي فقد كنتون ساكدون الورى هناك علمته بأن ليس لي سوى خالقي فَعَوْنًا عَنَّامَ الْوَلِي إِلَهِ ضَرَاعَاتُ لِيَاقِرَ لِي إِلَهِ ضَرَاعَاتُ لِيَاقِرَ لِي إِلَهِ ضَرَاعَاتُ لِيَاقِرَ لِي